و َ إ ِ ذ َ ا ضربتم ََُْْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فليس َََْ عليكم ََُْْ أ ي معشر المؤمنين جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن, خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاصل انه قيد انه ماذا انه قيد قال يعلم بن اميه رحمه الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه و ارضاه ما بالنا نقصر الصلاه و قد امن الناس ما بالنا نقصر ا ل ص ل ا ة وقد أ م ي ن الناس والله جل وعلا يقول فليس عليكم جناح أ ن تقصروا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه اي ما وقع في نفسك وقع في في نفسي فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي صدقه ة تصدق الله بها عليكم, صدقة تصدق الله بها عليكم قبل أ ن نبين ن أ خ ذ م س أ ل ة و ص و ل ي ة وهي م س أ ل ة أ ن هذا من ا ل أ د ل ة على ما يعرف عند ا ل و ص و ل ي ي ن بمفهوم المخالفه ة م ف و مفهوم م ماذا مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ل أ ن المعنى لو لم يقل يعلى بن أ م ي ه انه س أ ل عمر وعمر س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يصبح أ ن القصر لا يجوز إذا أ م ن الناس إ ل ا إ ذ ا حالت هناك, هناك خوف يعني تعجب عمر وتعجب يعلى في مقامه و ا ل أ ص ل أ ن العمل يعمل بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة لكن لا بد من تحديد ضوابط و أ ن يعرف أ ن المسكوت عنه إ ن م ا يريد نفي ما كان محترز عنه المنطوق بمعنى أ ن ه ت م ه احيانا يكون هناك تقييد لكن لا يراد به مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة هناك ح و ا ل يكون هناك فيها تقييد لا يراد به مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة نحن جنحنا اصوليا لا بد الجمع ما بين العلم والوعظ فنقول مثلا إ ذ ا كان هذا القيد جرى مجرى الغالب فالله جل وعلا يقول وربائبكم التي في حجوركم ف ا ل ر ب ي ب ة تصبح حراما سواء كانت في حجرك أ و لم تكن في حجرك أ م ا قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم التي في هذا جرى مجرى, ماذا مجرى الغالب ذ ا ا مجرى مثل قول الله جل وعلا ولا ت ق ت ل و أ و ل ا املاك د ك م خشية ف ق و ا جل وعلا خ ش ي ة املاق هذا جرى مجرى الغالب يعني لا يعني لا تعني أ ن ه يجوز أ ن أ ق ت ل ولدي بسبب آ خ ر غير الفقر غير ا ل إ م ل ا ق لا يجوز قتل الولد على كل حال خ ش ي ة إ م ل ا ق أ و غير خ ش ي ة إ م ل ا ق لكنهم لما كان غالبهم يقتلون أ و ل ا د ه م خ ش ي ة الفقر خ ش ي ة ا ل إ م ل ا ق جرت ا ل آ ي ة مجرى ماذا مجرى الغالب أ ح ي ا ن ا ت أ ت ي ا ل آ ي ة مجرى ا ل م ب ا ل غ ة مجرى ا ل م ب ا ل غ ة قال الله عز وجل إ ن ت س ت غ ف ر لهم سبعين م ر ة ليس المقصود سبعين م ر ة لو استغفرت إ ح د ى وسبعين أ و إ ث ن ا ن وسبعين غفرنا لهم لكن السبعين جرت مجرى ا ل م ب ا ل غ ة جرت مجرى、المبالغة. او ل ل م ب ا غ ة أ أ ن يكون القيد يراد به الاخبار إ خ ب ر بواقع حال ا ل إ بواقع بواقع حال قال الله جل وعلا ولا تاكل أ ك ل ل لا ر ب أضعافا أ مضاعفة ت الربا اضعافا م ا ف فأكل ة ل ر ب أ ض ع ا م ض ا ع ف ة حتى لو اكلت الربا لو ضعفا بسيطا غير أ ض ع ا ف ا مضاعفه لما جاز ذلك لكن هذا الذي كان غالب احوال, غالب أحوال الناس